إلى رجل منهم أن ينذر الناس ويبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 افلا تذكرون اليه يرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 ولا ادراك به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته ان انه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون ها اولئك شفعان عند الله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 ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه قُل انَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنَّا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 اِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفُ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ لكل مكان وظن وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 فاختلق به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كننا عن عبادتكم لغافلين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 فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان تصرفون كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ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 بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل أنتم بريءون مما أعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليك اف انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ي يرى اليك اف انت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون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 وَإِنَّ مَا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَّفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ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 إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ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 امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظروا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 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوه بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى وَهَارُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْ قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ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 وَأَنَا جِئْتُ نَلتَفَتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ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 وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين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 اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الالم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا نسبي الذين لا يعلمون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 తున్నూల ఇలహ ఇల్లవీ అద్హిబను ఇస్రో ఇలవ అన మినల్ ముస్లి عصيت تقبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وانك فيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ولقد بوانا بني اسرا الى مبوى صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا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 وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَرَاهُ ۖ تِلْكَ فَضْلُهُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا